إلا الذين عهت من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يُظاهر عليكم ولم يُظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 يرضونكم بأفواههم وتأباق قلوبهم وتأباق قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 وَإِنْ نَكَثُوا مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليه والله خبير بما تعملون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 وَانِ وَجَنَّاتِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فؤلاء هم الظالمون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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقَت عليكم الأرض وضاقَت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عيدين وهم صادرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله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 126. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أي يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله ويأب الله إلا أي يتمنوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره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 والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم افروا في سبيل الله فقلتم الى الارض ارديت بالحياه الدنيا من الاخره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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال و لا أوضعوا و لا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنَةَ من قبل وقلبو لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذلني ولا تفتنني ألا في الفتنَةِ سقطوا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 ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا اللَّهُ الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون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 قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ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 فرحل مخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفر في الحرب قلنا رجها ما وإنما أشد حرا لو كانوا يفقهون 119. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلو معي عدوا إنكم رضيتون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 وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إذًا قَالَبْتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ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 سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلتوا عملا صالحا وآخر سيئا عسل الله عسل الله أيت بعليهم إن الله غفور رحيم من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن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 فَمَن أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فانهار, فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ليقرب ولو كانوا ليقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.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 ألا مال جاء من الله إلا إليه وظنوا ألا مال جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوبر إن الله هو التواب الرحيم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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُوا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوْ وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُبُونَ ثُم